خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فما يكون لك أن تتكبر فيها إنك من الصغيرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المضرين قال فبما أغويني لا أقعد لهم صراطك المستقيم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 لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ نَجْهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما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 يَنزِعُ عَنُهُم مَّلابِسَهُم لِيُرِيَهُم مَّا سَوَّاتْهُم إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُم إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِّلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جَهَنَّمَ جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا باسمائهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أذعوا ربكم تضرعا وخفية 119. إنه لا يحب المعتدين 110. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا 111. إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 ولا تقعدوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون لها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين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 رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَكِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مسأبأنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة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 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن كل آية لا يؤمنوا بها وَإِيَّا رُو كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رُو سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَكْذَّهُ سَبِيلَ وَإِيَّا رُو سَبِيلَ الْغَيْيِ يَتَكْذَّهُ سَبِيلَ ذَلِكَ بَأْنَهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وَأَن تَأْرُحَ الْرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا عِجْلَ سَيَنَا لُهُمْ غَضَبٌ مِن رَب بِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سَكَتَ عن موسى الغضب أخذ الألواح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 ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون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 وَقَطَعْنَاهُمْ مُثْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ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 وَإِذْ نَتَقُنَّ الْجَبَلَ فَهُوَ قَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظْنُ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا أَتِينَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا أَتِينَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 او تقولوا انما اشركابائنا من قبل وكننا ذريه من بعدهم اف تهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون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 فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها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 وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءٍ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكِيرِ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا أَفِيمَا أَتَاهُمَا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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَاعُو تُمُوهُمْ أَمْ أَن تُمْصَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ 129 فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 120 <تصفيق> ألهم أرجل يمشون بها 121 أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها 129. أم لهم آذان يسمعون بها 120. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا وَلِيَ اللَّهُ الذي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ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 الذين إِذَا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ كم وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئوا القرآن فاستمعوا له وأصِلوا لعلكم ترحمون.